بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد 117. ولم يكن له كفؤا أحد 118. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد 117. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قلوا الله أحد 119. الله الصمد 117. لم يلد ولم يولد 118. ولم يكن له